تمرين. تمرين واحد, واحد. ما, هذا؟ ما هذا هذا مفتاح, هذا مفتاح. ما, هذا؟ ما, هذا؟ ما هذا هذا كتاب, هذا كتاب. ما هذا ما هذا هذا قلم هذا قلم ما هذا ما هذا هذا باب هذا باب ما هذا ما هذا هذا بيت هذا بيت ما هذا؟ ما هذا؟ هذا كرسي. هذا كرسي.